قرى ابو بكر وحمزة والكسائي من يصرف بفتح الياء وكسر الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء حمزة والكسائي ثم لم يكن بالياء والباقون بالتاء ابن كثير وابن عامر الحق فتناتهم بالرفع والباقون بالنصب حمزة والكسائي والله ربنا بنصب الباء والباقون بخفضها حمزة وحفظ ولا نكذب و ونكون بنصب الباء والنون فيهما وابن عامر ونكون بالنصب فقط والباقون بالرفع فيهما ابن عامر ولدار الآخرة بلا من واحدة وخفض التاء والباقون بلا مين ورفع التاء نافع وابن عامر وحفظ أفلا تعقلون هنا وفي الأعراف بالتاء والباقون بالياء نافع والكسائي لا يكذبونك مخففا والباقون مشددا نافع أرايتكم وأرايتم وأرايت وأفرايت وشبهه إذا كان قبل الرأي همزة بتسهيل الهمزة التي بعد الرأي والكساء يسقطها اصلا والباقون يحاققونها وحمزة إذا وقف وافق نافعا ابن عامر فتحنا عليهم هنا وفي العراف والخمر وفتحت في الأنبياء بتشديد التائف الأربعة والباقون بتخفي فيها ابن عامر بالغدوة ها هنا وفي الكهف الواوي وضم الغيم والباقون بالالف وفتح الغيم عاصم وابن عامر أنه من عمل فانه غفور أن بفتح الهمزتين ونافع بفتح الأولى فقط والباقون بكسرهما وابو بكر وحمزة الكسائي وليستبين بالياء والباقون بالتاء نافع سبيل المجرمين بنصب اللام والباقون برفعها الحرميان وعاصم يقص بالصاد مضمومه والباقون بالضاد مكسوره والوقف لهم في هذا ونظيره بغير ياء اتباع للخط حمزه توفاه رسلنا واستهواه بألف بالف والباقون بالتاء فيهما ابو بكر وخفيه هنا وفي الاعراف بكسر الخاء والباقون بضمها الكوفيون لئن انجانا بالالف من غير ياء ولا تاء والباقون بالياء والتاء الكوفيون وهشام قل الله ينجيكم مشددا والباقون مخففا ابن عامر وإما ينسينك مشددا والباقون مخففا حمزة والكتائي بكر وابن ذكوان رأى كوكبا ورأى أيديهم و وشبههم لفظه إذا لم يأتي بعد الياء ساكن بإمالة فتحة الغاء والهمزة جميعا واستثنى النقاش عن الأخفش ما من ذلك بمكني نحو و ورآها ورآه وفرآه ففتح الراء والهمزة فيه وبذلك خرأت على الفارسي عنه وكذا أقرأنيه أيضا أول فتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه عن الأخفش فورش الراء والهمزة بين اللفظين في الجميع، وأبو عمر بإمالة الهمزة فقط، وقد روى عن أبي شعيب مثل حمزة والباقون بفتحهما جميعا حمزة وأبو بكر رأى القمر ورأى الشمس وشبهه إذا لقيت الأيام ساكنة منفصلة بإمالة فتحة الراء فقط والباقون بفتحها وهذا في حال الوصل. فإن وصل بين الساكن بالوقف كان الاختلاف في ذلك على نحو ما تقدم في رأى كوكبا وقد روى خلف عن يحي عن أبي بكر غير واحد عن أبي شعيب بإمالة فتحة الرأي والهمزة في ذلك كالأولى قال أبو عمرو، وقد قرأت بذلك في روايتيهما وروا أبو حمدون وابو عبد الرحمن عن البيتدي بإمالة فتحة الهمزة في ذلك كالأول ايضا وكل صحيح معمول به نافع الوضعامر بخلاف عن هشام أتحدوني بتخفيف النون والباقون بتشديدها الكوبيون نرفع درجات هنا وفي يوسف بالتنوين والباقون بغير تنوين حمزة والكسائي ساعة هنا وفي صاد بلا من مشددة وإسكان الياء والباقون بلا من واحدة سكلة وفتح الياء ابن ذكوان ففي هداه مقتده بكسر الهاء وصلتها بيئين وهشام يكسرها من غير صلة وحمزته والكسائي يحذفان في الوصل خاصة والباقون يثبتونها ساكلة في الحالين ابن كثير وأبو عمر يجعلونه قراطيس يهدونها ويخفون بلياء في الثلاثة والباقون بالتاء أبو بكر ولي ينذر بلياء والباقون بالتاء نافع وحفص والكسائي لقد تقطع مهنكم بنصب النون والباخون برفعها الحي من الميت والميت من الحي قد ذكر الكوفيون وجعل على وزن فاعل أفليل سكنا بنصب اللام والباخون على وزن فاعل وجعل من الليل ابن كثير وأبو عمر فمستقر بكسر القاف والباقون بفتحها حمزة الكسائي إلى ثموره في الموضعين هنا وفي يسين بضمتين والباقون بفتحتين نافع وخرقوا بتشديد الراء والباقون بتخفيفها ابن كثير وأبو عمر دارت بالألف وفتح التاء وابن عمر بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء والباقون بغير ألف وإسكاه السين وفتح التاء ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه إنها إذا جاءت بكسر الهمزة والباقون بفتحها ابن عامر وحمزة لا تؤمنون بالتاء والباقون بالياء نافع وابن عامر كل شيء قبلا بكسر القاف وفتح الباء والباقون بضمها ابن عامر وحفص أنه منزل مشددا والباقون مخففا الكوفيون كلمة ربك على التوحيد والباقون على الجمع الكوفيون لا يضلون وفي يونس ليضل بضم الياء والباقون بفتحها الكوفيون ونافع وقد فصل بفتح الفاء والصاد والباقون بضم الفاء وكسر الصاد نافع وحفظ ما حرم بفتح الحاء والراء والباقون بضم الحاء وكسر الراء نافع أوى من كان ميتا وفي ياسين الأرض ميتة وفي الحجرات لحم أخيه ميتا بتشديد في الثلاثة والباقون بإسكانها ابن كثير وحقص يجعل رسالته بالتوحيد ونصب التاء والباقون بالجمع وكسر التاء ابن كثير ضيقا هنا وفي الفرقان بإسكان الياء والباقون بتشديدها نافع وابو بكر حريجا بكثرة والباقون بفتحها ابن كثير كأنما يصعد بإسكان الصاد مخففا من غير ألف فأبو بكر يصاعد بتشديد الصاد وألف بعدها والباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف حقص ويوم يحشرهم وهو ثاني من هذه السورة وثاني من يونس وفي سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول بالياء في الكل والباقون بالنون ابن عامر عما عم تعملون بالتاء والباقون بالياء أبو بكر على مكاناتكم ومكاناتهم حيث وضع على الجمع والباقون على التوحيد حمزة والكسائي من يكون له هنا وفي القصص بالياء والباقون بالتاء الكسائي بزعمهم في الحرقين بضم الزاي والباقون بفتحها ابن عامر وكذلك زينا بضم الزاي وكسر الياء قتل برفع اللام اولادهم بنصب الدال شركائهم بخفض الهمزه والباقون بفتح الزاي والياء ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزه أبو بكر وابن عامر وإن تكن بالتائه والباقون باليا. ابن كثير وابن عامر ميتة بالرفع والباقون بالنصب الذين قتلوا قد ذكر ابن عامر وعاصم وابو عمر يوم حصاده بفتح الحائ والباقون بكسرها الكوفيون ونافع ومن المعزي بإسكهن العين والباقون بفتحها ابن كثير وابن عامر وحمزة إلا أن تكون بالتائه والباقون باليا. ابن عامر ميتة بالرفع والباقون بالنصب حفص وحمزة والكسائي تذكرون بتخفيف الذال حيث وقع إذا كان بالتاء والباقون بتشديدها حمزة والكسائي وإن هذا بكسر الهمزة والباقون بفتها وخفف ابن عامر النونة وشددها الباقون حمزة والكسائي إلا أن يأتيهم بالياء وها هنا وفي النحل والباقون بالتاء حمزة والكتأي فارقوا ها هنا وفي الروم في مخففا مخففاً والباقون بغير ألف مشددا الكوفيون وابن عامر دينا قيما بكسر القاف وفتح الياء مخففة والباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددا يا آتها ثمان إني اخاف أخاف وإنني أراك فتحهم الحرميان وابو بكر إني أمرت ومماتي لله فتحهما نافع ووجهي للذي فتحها نافع وابن عامر وحفظ صراطي لعلكم فتحها ابن عامر ربي إلى صراطي فتحها نافع وأبو عمر و ومحياي سكنها نافع بخلاف عن ورش والذي اقرأ به ابن خاقان عن أصحابه عنه بالإسكان وبه أخذ لأن أحمد بن عمر بن محمد حدثنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا أبو الأزهر عن ورش عن نافع ومحياي واقفة الياء قال أبو الأزهر وأمرني عثمان بن سعيد أن أنصبها مثل, مثل مثوها وزعم أنه أقياس في النحو وقال حدثنا خلف بن إبراهيم المقرب قال حدثنا أحمد بن أسامة عن أبيه عن يونس يونس عن ورش عن نافع ومحياي موقوفة الياء ومماتي انتصبت الياء قال يونس قال لي عثمان وأحب إلي أن تنصب ومحياي وتوقف ومماتي قال أبو عمرو فدل هذا من قول ورش على أنه كان يروي عن نافعين الإسكان واختاره من عند نفسه الفتحة وفيه محذوفة واحدة وقد هدان أثبت في الوصل أبو علون. هنا ينتمي لسنة هذا نفقاكم بخير مع الخير وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصعبه